نَذِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوهُنَا فِيهِ أَكِنَّةً مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وبينك حجاب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 ذاليك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام في اربعه أيام فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ طَعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا طَائِرِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَمْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وقالوا, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الذي الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ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 وَنَجَّين الذينَ آممَنُوا وَكَامُ يَتَّقون وَيَوْمَا يُحشَروا عَْدَُ اللهَّهِ إِلَ النَّارِفَهُم يُزَعون حتىَ إِذ مَ جَ أُهَا شَهِدَ عَلَهِم سَم Сыыск. uralism. Мардайдар с behaviour. بِمَا сяэгэхээ в glorious домах, ко ал Юғни онглан барназар тьүңг呢? датыдай байна түсeling. questo ха対лай ми аятах. ха Motherтраканinh. وَهُو خَلَقَكُمْ أَولَ مَغْوَةِم وَإلَيْهِ تُرجعون وَمَاكُ تُمْ تَسَْتِونَ أيي يَشحَدَ عَلَيْكُم سَمكُمْ وَلَا أَبَصَركُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلك ظَنَتُمْ أن اللهَّهَ لا يَعلملَمُ كَثٌ مَِّا تَعمَلُون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ضَنَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِمُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 فَل نُذيق الذيذينَ كَفَو عَذاَابًا شَديدَا وَلَ نَجزَّم أَسْوََّ كَانوا يَعملُون ذَلِكَ جَزَاء وَعْدَ لَهُم فِي هذا داَاء الْخُلْدِجَزَ أَم بِمَا كانَوا بآياتنَا يَجحَدُون وَقَالَ الذيينَ كَفَوُ رَبَّّنَا أَذِنَ الذيذْنِ أَظَّانَ مِنَجِّ وَالْإِسِ نَجَعَهُمَا نَنجَعلهُمَا تَ تحتَأَقَدَ مِن نجعلهما نجعلهما تحت لِيَكُنا مِنَ الأأَسفَلين إِ الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه 1. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 2. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 3. ولكم فيها ما تدعون 4. نزلا من غفور رحيم 5. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنات والسيئات دفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه هو السميع العليم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 يَديَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِه تَزِيلُ مِنْ حَك مِن حَميد ماَا يُطالُ لك إِللاا مَا قَطِيلَ لِغُصُلِ مِن طَبَلِك إِ رَبكَلَذُ مَغْفرَِةِ وَذُ عطابٍ أَلِيم وَلَ جَعلنَ قُرآن أَعجمِي النَّطالُ لَل فُ الصلَ آياتُ.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 وَأَمْرُ رَبِّكَ بِالْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قالوا نَكَ مِمَّنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْل وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيص لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيَخْرُجَنَّ وَلَ نُ نَبِّئَّينَكَفَو بِمَاعَمِنُوا وَلَ مُذيقَّهُم مِن عَذاَابٍ غَلِي وَإذاَا أَن عََّ على الإِسَانِي عرَضَ وَنَا آ بِجانَِبِ وَإِذاَا مَسَّ الشَّرُّ فَذُودُ عَ إِعَرِي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 أولم يكف بِرَبِّكَ أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا